الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة من قواعد ا ل م ع ر ف ة و ا ل م ع ر ف ة التي نعنيها هي كمال م ع ر ف ة الله عز وجل التي يزعمها ويدعيها كثير من الناس لكن القليل منا و أ س ا ل الله أ ن نكون منهم هم الذين يعرفون الله حق ا ل م ع ر ف ة فقد ذم الله أ ق و ا م ا قائلا وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره ولو أ ن ا قارنا معرفتنا لله ب م ع ر ف ة من سبقونا تعظيما و إ ج ل ا ل ا وتقديسا و ت أ ل ي ه ا وذكرا وتمجيدا و م ع ر ف ة و م ح ب ة وخضوعا لله عز وجل ل ر أ ي ن ا ولاتهمنا أ ن ف س ن ا مثلا قصه ع ج ي ب ة وهي ب س ي ط ة دخل وهب ابن منبه أ و ابن منبه دخل الحرم معتمرا وبعد أ ن اعتمر سمع أ ه ل الحرم ب أ ن ه قدم فجاء إ ل ي ه طلابه يستمعون ويستفيدون منه طلابه الحسن البصري هذا من طلابه وعطاء ا بن أ ب ي رباح تلميذ ا بن عباس رضي الله عنهم جميعا هؤلاء طلابه قالوا جلسنا إ ل ى شيخنا بعد ص ل ا ة العشاء صلوا صلوا العشاء في الحرم قد صلوا إلى الكعبة قال فالتفت إلينا والكعبة قبالنا وكانوا في قد يعني كهذه القلسه ة و يتكلم وهم ينظرون ا ل ك ع ب والكعبه خلف ظهر وهب قال ف ب د أ وهب مثنيا على ربه شاكرا له حامدا إ ي ا ه مفتنا في أ ب و ا ب الحمد والثناء على الله قال الحسن البصري فما سكت إ ل ا عند أ ذ ا ن الفجر ا ل أ و ل الدرس من بعد العشاء وحتى أ ذ ا ن الفجر ا ل أ و ل تمجيد لله عز وجل وهو أ ه ل الثناء والمجد أ ح ق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي ة لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فلو أ ر د ن ا قواعد في ا ل م ع ر ف ة وكنا قد تحدثنا عن م ج م و ع ة منها واليوم و ا ص ل و أ ق و ل أ ق ر ب طريق ل ل ع ب و د ي ة الافتقار إ ل ى الله عز وجل أ ق ر ب طريق ا ل ع ب و د ي ة و أ ق ص ر طريق يوصلك إ ل ى الله أ ن تفتقر إ ل ي ه يقول ا ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله ا ل د ع و ة الادعاء و ا ل ع ب و د ي ة لا يجتمعان و ا ل د ع و ة أ غ ل ظ حجب القلب عن الله أ ن تقول أ ن ا فاهم أ ن ا عالم أ ن ا عندي أ ن ا عابد كل من يدعي ا ل م ع ر ف ة وكل من يدعي أ ن ه قام بحق الله اعلم انه في حق الله مقصر ولذلك لا تكون ا ل ع ب و د ي ة أ و ل ى إ ل ا بالخروج من النفس و أ ق ص ر طريق يوصلك إ ل ى الله أ ن تفتقر إ ل ي ه وهذا ش أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء في أ ع ل ى الدرجات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 بالرغم من أ ن ذكر الموت عند النعيم يكدره إ ذ ا شخص في ق م ة من المال ق م ة من ا ل ن ش و ة قلت له ا ل ق ي ا م ة ا ل آ خ ر ة القبر يقول لك يا شيخ والله يا أ خ ي ن ق ص ت علينا عيشنا كدرت علينا حياتنا ولكن يوسف وهو في ق م ة ا ل ن ش و ة والانتصار ينسب ا ل أ م ر إ ل ى ربه ويرجعه إ ل ى بارئه ك ذ ا الأنبياء سليمان عليه السلام عليه سمع نمله ك تتكلم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك التي أ ن ع م ت ع ل ي ه جاءه عرش بلقيس ا في لمح البصر من اليمن إ ل ى بيت المقدس فلما ر آ ه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي دائما ينسبون ويرجعون الفضل لربهم ه ذ ا من فضل ربي ليبلوني ا أ ش ك ر أ م أ ك ف ر إ ذ ن ا ل أ ن ب ي ا ء يرجعون ا ل أ م و ر إ ل ى الله وعلى ر أ س هؤلاء جميعا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان من أ ش د الناس تعبدا و ع ب و د ي ة لله و ا ل ع ب ا د ة ا ل ح ق ي ق ي ة هي ع ب ا د ة التذلل والخضوع لله عز وجل يقول الشيخ الإسلام متيمية الإسلام رحمه ا ل ل ه ت ع ا ل ى ف ي ك ت ا ب ه ا ل ق ي م التحف ا ل ع ر ا ق ي ة في ا ل أ ع م ا ل ا ل ق ل ب ي ة أ ع م ا ل القلوب أ ن يتقلب القلب في رياض م ح ب ة م خ ت ل ف ة ت ا ر ة بالرجاء والدعاء واللجوء و ت ا ر ة بالخوف و ت ا ر ة ب ا ل م ح ب ة و ت ا ر ة بالتبتل و ت ا ر ة بتعظيم الله وهكذا قال رحمه الله تعالى قال المتنبي قال لسيف ا ل د و ل ة يا من أ ل و ذ به فيما أ ؤ م ر ه ويا من أ ع و ذ به مما أ ح ا ذ ر ه لا يكسر الناس عظما عظم أ ن ت جابره ولا يهيضون عظما أ ن ت كاسره قال ابن ت ي م ي ة و أ ح ي ا ن ا أ ت م ث ل البيتين في سجودي أ د ع و الله و أ ت م ل ق ه بهما لما تضمناه من الذل والانكسار نفس هذين البيتين قالهما ل م ت ن ب ي لرجل لبشر أ خ ذ ابن ت ي م ي ة ما تضمنته من معاني التذلل والخضوع يذكر البيتين ولكن يخاطب بهما ربه و أ ن ت ترى أ ن بعض الناس يتذلل ويخضع وينكسب للبشر ما لا ي ن ت س ر لله عز وجل بل أ ح ي ا ن ا أ ق و ل لك الذين يتعلقون بالقبور ويرجون فيها نفعا وضرا يقفون و على أ ب ب ه ا خاشعين أذلاء وعندهم من الحب والانكسار يقف على القبور بتذلل لا يقفه لله في جوف الليل ووقت النزول ا ل إ ل ه ي لتعلم أ ن ح ق ي ق ة ا ل ع ب و د ي ة ف ع ظ ي م الله عز وجل يقول ا ل ع ل ا م ة ابن القيم إ ن من قواعد ا ل ع ب و د ي ة أ ن تعترف ب و ء أي أن ت ب أ م ر ي ن أ ن تعترف ب ع ظ م ة الله وجلاله و أ ن تعترف بضعف النفس وحقارتها وهذا سيد الاستغفار اللهم أ ن ت ربي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت خلقتني و أ ن ا عبدك و أ ن ا على عهدك ووعدك ما استطعت أ ع و ذ بك من شر ما صنعت أ ب و ء لك بنعمتك علي و أ ب و ء بذنبي وبين ا ل إ ب ا ء ت ي ن تتولد ا ل ع ب و د ي ة كما قال ابن القيم بين اعترافك بنعم الله عليك واعترافك بضعفك وتقصيرك وذلك وانكسارك وافتقارك تتولد معاني ا ل ع ب و د ي ة ا ل ح ق ة لله عز وجل بين ا ل إ ب ا ء ت ي ن ولذلك هذه ق ا ع د ة م ه م ة م ه م ة جدا في الانكسار والافتقار إ ل ى الله إ ن أ ر د ت أ ق ص ر طريق يوصلك إ ل ى الله افتقر إ ل ي ه تذلل له سلم أ م ر ك له وانقاد إ ل ي ه تجد أ ن هذه المعاني من ا ل ع ب و د ي ة تتحقق ثم في هذا المعنى بالذات بعد معاني الانكسار ا ل ق ا ع د ة التي بعدها دائما أ ح س ن الظن بربك و أ س ي ء الظن بنفسك هذه ا ل م ع ر ف ة ا ل ح ق ي ق ي ة لله دائما كن محسن الظن بالله أ ن ه يعطيك و أ ن ه لا يردك وكن واثقا به ودائما اتهم نفسك بالتقصير واعلم كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م من قواعد أ ه ل ا ل م ع ر ف ة والسلوك قال الرضا عن النفس ر أ س كل خ ط ي ئ ة الرضا عن النفس ر أ س كل خ ط ي ئ ة نعظم الخطايا من النفس ويومك أ ن ترى لنفسك فضلا أ و رفعه و د ر ج ة اعلم ب أ ن ك قد س ق ط ت فدائما كن حسن الظن بربك سيء الظن بنفسك ا ل آ ن من الناس من ي ص ي ء الظن بربه الظانين بالله ظن السوء عليهم د ا ئ ر ة السوء يقول يا ا خ و ا ل ل ه دعوناه كثير ما أ ع ط ا ن ا هذا أ س ا ء الظن بربه وفي نفس الوقت نحن نحسن الظن ب أ ن ف س ن ا نقول ليس فينا خ ط أ ليس بنا عيوب ليس لنا آ ف ا ت نحن على الكمال والتمام هذا والعبوديه لا, هذا والعبودية لا يستقيمان ثالثا من أ ه م القواعد أ ن تؤسس ا ل م ع ا م ل ة مع الله على اليقين و ا ل إ ن ص ا ف إ ن أ ر د ت أ ن تعامل الله عامله باليقين و ا ل إ ن ص ا ف كيف أ و ل ا لا تتردد في وعده ولا يصيبنك الشك والريب في وعيده ولا في كماله دائما كن على اليقين أ س س ا ل م ع ا م ل ة مع الله على اليقين واستيقن كما أ ن ت تعامل البشر أ ح ي ا ن ا فتجد عندهم شيء من الكرم شيء من الود شيء من كذا عندنا ق ص ة في السودان م ش ه و رجل ة ر معروف لدى الناس أ ن ه كريم وبيته مفتوح إ ل ى د ر ج ة أ ن ه لا يغلق باب داره لا بليل ولا بنهار وذات يوم حتى, حتى بعد العشاء لم يطرق ولم يدخل عليه أ ح د وكان م ت ض ج ر من هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن ه اعتاد على إ ك ر ا م الناس فسمع جلجبة خارج الدار فقال لولده وغلامه أ س ر ع لعل ضيفا جاء ذهب ورجع قال يا أ ب ي والله أ ب ع د ثمن ما في ضيف هذا حمار ماري قال له قصدنا والله لا يرجع أ د خ ل ه و أ ع ط ه طعاما ثم أ خ ر ج ه هذا من قصد البشر بعض البشر كرما لو أ ن ك أ ت ي ت ه لا يردك عامل ربك بيقين أ ك ب ر أ ن ه لا يردك إ ذ ا كان البشر أ م و ا ل ه م من الله و ا ل ر ح م ة التي تجاه الخلق و ا ل ص ف ة والخصال التي يكرم بها إ ن م ا هي ر ح م ة أ و د ع ه ا الله في نفوس العباد ليتراحمون إذا إن هذا كان الله البشر يسخرهم الله بعضا يردونك من نفسهم يسخرهم بعضهم سألتهم رحمة يرحم بعضهم بعض فلا ويودع في إ ذ ا س أ ل ت ربك يردك و إ ذ ا ل ج أ ت إ ل ى مولاك يمنعك لا والله أ س س ا ل م ع ا م ل ة مع الله على اليقين و ا ل إ ن ص ا ف وكن لله اليوم كما تحبه أ ن يكون لك غدا كيف تحب الله غدا تحبه غدا في ا ل ق ي ا م ة والقبر أ ن يعاملك أ ح س ن م ع ا م ل ة إ ذ ا أ ح س ن ا ل م ع ا م ل ة إ ل ى شرعه اليوم يحسن إ ل ي ك غدا وهذا من ا ل إ ن ص ا ف كن لله اليوم كما تحبه أ ن يكون لك غدا وتعامل ا ل مع الله باليقين ما عندكم ينفد وما عند الله باق هل مستيقن هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ك ب ي ر ة هل أ ن ت مستيقن بها أ و ر د ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى في الموطا أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها ك ا ن عندها كان ص ا ئ م ة تطوع وعندها ر غ ي ف ة أ ع د ت الرغيف ة وهياتها لفطرها تنتظر بها الإفطار بعد ه ا الإفطار ب الظهر ز و ا ا ل ل يعني بعد الظهر كذا جاء سائل ي س أ ل يقول اعطونا يا محسنين اعطونا فقالت ع ا ئ ش ة لجاريتها ناوليه ا ل ر غ ي ف ة قالت ولكن ليس لك غيرها هي ر غ ي ف ة و ا ح د ة ولو انك اعطيت ه ا ل ر غ ي ف ة كنت بغير افطار قالت لها ع ا ئ ش ة قلت لك اعطه ي ا ل ر غ ي ف ة ش د ر ت عليها ا ل ج ا ر ي ة اعطتها ا ل ر غ ي ف ة وصارت ع ا ئ ش ة تنتظر الافطار وقبيل الافطار جيرانهم لا يعرفون أ ن ه ا ص ا ئ م ة أ ه د و ا ل ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها شاه م ك ف ن ة وشاه م ك ف ن ة أ ن ه م قديما العرب كانوا بعد أ ن ي س ل خ و ا ا ل ش ا ت يكفنونها بالعدين أ ي يغطونها فيصير منظر ا ل ش ا ت أ ب ي ض بالعدين و ك أ ن ه ا م ك ف ن ة ثم يجعلونها في فرن حتى تنضج ف إ ذ ا نضجت نضجت والعجين عليها وضعت كفنوا ش ا ه و أ ع د و ه ا وجاءوا قبيل ا ل إ ف ط ا ر ل ع ا ئ ش ة بهذه الشاه المكفنه ة د ي ة ولا يعرفون أ ن ه ا ص ا ئ م ة فلما أ ذ ن ا ل أ ذ ا ن نادت ع ا ئ ش ة على جاريتها وقالت لها كلي هذه خير لك من رغيفتك هي تتعامل مع الله باليقين لذلك ورد عنها أ ن لها مقامات ق ل ب ي ة تستشعر عبادتها كانت لكن المسكين الله عنها إذا أرادت أن تنفق تطيب الدراهم والدنانير وتنفقها يقال لها لكن المسكين لا يستفيد هو يذهب بها إلى التاجر والتاجر هو الذي يستفيد لأنه هو الذي يخزن الأموال أن تنفق لأنه يخزن أردت تطيب يستفيد يستفيد رضي يذهب إلى هو هو قالت إ ن ي سمعت حبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ا ل ص د ق ة لتقع في يد الله قبل أ ن تقع في يد السائل و إ ن ي أ ح ب ه ا أ ن تقع في يد الله ط ي ب ة م م س ك ة هي م س ت ي ق ن ة أ ن ه ا تعامل رب العالمين هل ح ق ي ق ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه نحن نعامل رب العالمين م ع ا م ل ة ح ق ي ق ي ة ينبغي أ ن نؤسس ا ل م ع ا م ل ة مع الله على اليقين و ا ل إ ن ص ا ف أ خ ت م هذا الدرس واشعر أ كأني ش ع ر ل أطلته صح؟ لا والله ي يعني و م أ صح؟ ما بالمناسبة م هذا إحساس أعرف عندي ع آخر درس هو لي كاني م في ل ع ص ر ا إن ش اليوم ء ا ل خلاص أنا أرجع إلى السودان إن شاء الله ه أنا شاء أرجع إن ط ب عجيبة الله يكرركم قصة أ ر الحافر د ه ا ح بن كثير ا ل ل ه ت ع ا البداية ا ل ل ى في و ن ه ا ي ة أ ر ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يسير جيشا إ ل ى بعض المناطق ف أ ع د الجيش وكانت ا ل أ ي ا م صيف الحر شديد والطعام قليل وكان الجفاف قليل يعني ضارب في ا ل م د ي ن ة فهيا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جيشه و أ ع د ه و أ ع ط ى كل جندي في الجيش طعامه الذي يكفي يكفيه وحده ومقدار الطعام أ ن ي أ ك ل في اليوم أ ك ل ه لا يزيد لو أ ك ل أ ك ث ر من ذلك حب ر ا ح بالحساب يعني طعام بالحساب وزود الجيش وودع الجيش وخرج غير أ ن جلديا في الجيش نسيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزوته يسمى حديرا ح د وياء وراء لم يزوته هو ظن أ ن ا ل أ م ر مقصود يعني كان ر س و ل يريد أ ن يربيه أو يعلمه على المشاق وتحمل الصعاب والمتاعب ولم يخبر إ خ و ا ن ه تعففا ولم ي س أ ل ه اخوانه ل أ ن ه م ظنوا أ ن ه قد زود معهم وبعد يوم أ و يومين من المسير تعب تعبا شديدا وصار يسير في آ خ ر الجيش منهكا لكنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله خير الزاد يا رب هكذا يقول فنزل جبريل في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ربك يقرئك السلام ويقول, يقرئك السلام ويقول لك لقد زودت الجيش ونسيت حديرا هو في آ خ ر الجيش يسبحني ويحمدني ويقول خير الزاد فقال صلى الله عليه وسلم أ م ا و إ ن ي أ ن س ي ت ه يعني ما قصدته ف أ ع د طعاما ونادى على عبد فارس و أ ر ك ب ه فرسا ا ل ج ي ش م ش ي على أ ق د ا م ه قال الحق به ووافه و ع ط ه الزاد واعتذر إ ل ي ه واسمع ما يقول فوصل الجيش الرجل الجيش ووجد حديرا سلم عليه و ب ل غ و الاعتذار ا و ع ط ا ه الزم فقال حدير الحمد لله رب العالمين الذي رحم جوعتي ورحم ضعفي اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك اللهم كما لم تنس حديرا اجعل ح د ي ر ا لا ينساك هو يعامل الله محامل ع ج ي ب ة اللهم كما لم تنس ح د ي ر ا اجعل ح د ي ر ا لا ينساك رجع الفارس و أ خ ب ر الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى وسلم وماذا ر أ ي ت قال لم أ ر شيء قال أ م ا و إ ن ك لو رفعت ر أ س ك إ ل ى السماء ل ر أ ي ت لدعائه نورا ساطعا بين السماء و ا ل أ ر ض اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك هكذا عامل ربك عامل ربك و أ ن ت تحس بالقرب منه وتكل أ م ر ك إ ل ي ه وتعتمد عليه في كل شيء وتعلم أ ن ا ل أ م ر له ولله ا ل أ م ر من قبل ومن بعده أ س أ ل الله تعالى أ ن ي و ف ق ن ا و إ ي ا ك م لما يحبه ويرضى و يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن أن إلينا وأسأله تعالى ل ا ا يحبب ي إ م ن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 فانهما لا يملكهما إ ل ا انت اللهم لا تجعل بيننا وبين ارزاقنا احدا من خلقك يذلنا يا رب العالمين اللهم لا تجعل بيننا وبين ارزاقنا احدا من خلقك يذلنا اللهم لا تجعل بيننا وبين ارزاقنا احدا من خلقك يذلنا يا رب العالمين